ليه مرة سنة تشبيه بليغ؟ في ناس هتقول مرة سنة هتقراها أصلا غلط وتفتكر مرة سنة وشبه السنة بإنسان بيمر ده غلط مرة هنا بيتكلم عن أيام الصبا مرة هي الفعل مستتر تقديره هي مرة أيام يعني الصبا مرة كأنها سنة بكسر السين معناها غفوة نعاس إذا هنا هو بيشبه فترة الصبا بالغفوة هتقول لي طب ما المشبه مش موجود التشبيه البليغ ده المشبه والمشبه به بيكونوا موجودين أيوة ما هو المشبه هنا مستتر طب يا مستر ما هو مستتر في فرق بين مستتر وبين ما مش موجود مستتر دي معناه من موجود بس مستخبي إذا هو موجود إذا هنا المشبه والمشبه بين موجودين شبه فترة شبابه بانها سنة